Book two Triviet e nja Wahed wathalathun Wahed wathalathun Na, restoran't Tra Fi'lmato'am, thalatha Fi'lmato'am, thalatha Dua, nja, antipast Уриду бадал мука билет. Ориду бадал мука билет? Дуа, ња салата. Уриду салата. Ориду салата. Дуа, ња супа? Уриду хасе Уриду Хасе. Дуа, أريد حلويات أريد تحلي دوة نحن أكلور مأ أيك أريد بعض المثلجات أريد بعض المثلجات دوة فروتة أس دياف أريد فاكهة أو جبنة أريد فاكهة وجبنا ن دوام ت هام مندس نريد الافطار نريد الافطار ن دوام ت هام 3 ك نريد ان نتناول الغداء اريد ham dark نريد أن نتناول العشاء اريد أن اتناول العشاء چفار توني ما الذي يعجبك لوجبه الافطار ماذا تريد على وجبه الافطار سيميت ت فوغلا مع مرملات ذا ميالت بعض الخبز الكايزر مع المربى والعسل بعض الخبز مع المربى والعسل توست مع صوام ذا دياف هل تحب الخبز المحمص مع سجق وجبنة خبز محمس بالسجق والجبن نيا فيزة تزير بيضة مسلوقة بيضة مسلوقة نيا فيزة تسكوشور سو هل تحب البيضة المقلي عجة البيض نيا <تصفيق> اوملاتة بيض اومليت بيض اومليت يو لوتيم ايفه 1 كوس من فضلك اريد زبادي اخر من فضلك اريد زبادي اخر يو لوتيم بعض الملح والفلفل رجاءا من فضلك ما زلت اريد ملحا وفلفلا <تصفيق> من فضلك أريد أيضا كوبا من الماء من فضلك اريد ايضا كوبا من الماء